شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب للطول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 وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَارُ النَّارِ الذين يحللون العرش ومن حوله يسفدحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما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 وَلوا رَبن أَمَتَّ نَثنَتَيلِ وَأَحييتَ نَثنَتَلِ فَعْكَ رَفْنَا بِدُنُوا بِنَا فَهَل إِلَ فُوج مِن سَزل ذَلِكُم بِأََّهُ إذَا دُعَ اللهَّ وَحدَهُ كَ صَْتُم وَإ يشَكْ بهِه فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَدَعُوا اللَّهَ فَمُخْلِصِينَ لَهُ الدين رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآسِفَةِ إِذِ الْقُنُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ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 ذِكَ بِأَهُ كَانَ التَّأتهِم مسُنُهُم بِالبَيناتِ فَكَفَروا فَ أَخَذَفُ اللهَّ إِهُ قوَو شَجد العطاب وَلقَد أَسَ النامُ سَاب آياتَا وَسُل إ فِيَذْعوونَ وَهَا مَانَ وَقرونَ فَقَالُوا سَاحِ كَدذَّاب فَلََّ جَأَهُم بِن حَقِّ مِن عيدِنَا قَالُ قُتُلُ أَبْنَاَّينَ آممَنُوا مَعَهُ وَْتَحبُونِ سَأَهُم وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَأَقْبَلَ فِرْعَوْنُ نُذُرُنِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُسَاب إِّ عُتتُ بِرَبّ وَرَبّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَِّر لَا يُؤمنِنُ بِييَوْمِ الْ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 وإن يكفادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لَا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بَأْسِ الله إن جاءنا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 سَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُنَادَى الْمُذْدَرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ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 قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ يَقْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ Asbaba sama wa tiha aina ilahi muusa wa in nila abunuhu kadiba, wakadari kazu inari sir auna وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ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 لا جَرَمَ اَنَّ مَا تَدْعُونَني اِلَيْهِ نَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَاَنَّمَا رَبّنَا اِلَلهُ وَاَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فستذكرون مَا أقول لكم وأفوض أَمْرِي إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل شرعون سوء العذاب النار معرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء قال الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا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 وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدَاخِرِينَ اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأما تؤفكون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 إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَذَنكُم مُنْفِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب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 هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشجدكم ثم لتكونوا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُوَهُ أَجَلًا مَسْمُومًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أمرا فإنما لَهُ كن فيكون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 إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَحْطَامِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِقُونَ مِنْ دُونِ الله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 فإذَا جَ أَأَمر اللهَّ قُبَ بِ الحَبِّ وَخَصَِهُ لِكَ المُبطِلون اللَّهُُ الذي جَعَلَ لَكُمأَن عملَلِ تَركَبوا مِنْهَاَ مِنهَا تَأُّون. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُوَوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيهَا سُجُورٌ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَنَّىٰ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ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 وَأَخَاهُ سِيرَهُ هُنَالِكَ